انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا وانشد الله على ما في قلبه وهو الا الظن خسا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُلْكِيَ الْخَوْفَ وَالْنَّسَى وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ عِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِثَ كَنِهادٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرَاءٍ أَمْ وَذَاتِ لَهْوٍ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَدَا وتقضى الامر وان الى الله ترجع الامور